مرعيد إثر عيد إث رعيد وأنا مثل شريد لم أذوق للنوم طعام منذ حاصرنا اليهود مرعيد إثر عيد إث رعيد وأنا مثل شريد. لم أذوق للنوم طاما منذ حاصرنا اليهود قتلوا منا رجالا وسبوا منا نساء هتكوا وارض الصبايا قد جرت منا الدماء ليت شعري اين ان يا يجنودا اتقياء ليت شعري ويحكم من يعين الضعفاء ليت شعري ويحكم من يعين ابو عفاء اه يا صدر المعنى من عجوز في خباء قد سبوها وهي تبكي مضيا في الوفاء حينما كنا أسودا يوم بدر وحنين يوم دوت في بلادي صرخه الحق المبين يوم دوت في بلادي صرخه الحق المبين حينها سدنا جميعا وعلونا كل حين حينها سدنا جميعا كل حين لم نذوق للذل طعاما لم نذوق دربنا درب اليقين